بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضلل اعمالهم والَّذينَ آممَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ وَآمَنوا بِمَانُ الزّلَ علىى مُحَّدٍ وَهُو الحَقُّ مَِّّبِّهِم كََّّرَعَهُ والَّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَانُ الزِلَ علىى مُحَّدٍ وَهُوَ الحَقُّ الرضَّبِّهِمْ كَفذَّرًاهُمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 فَإِذاَا لَتُمُ الذيذينَ كَفَرُوا فَضَر بَْرضِ قابِحَت إذَا أَخَنتُمُهُم فَشُدّ وَثاق فَإَِّا مَن بَعْج وَإَّا فِدَ أَن حَت تَضَع الحَبُّ أَْزَهَا فَإَِّا مَنَّا بَعجإَّا فِدَ أَن حََّ تَضَ الحَبُّْ ذَلِكَ وَلَوْشَاعُ اللهَّهُ ل تَصرَ منِنهُمْ ذَلِكَ وَلََ شَاء اللهَّهُ لا تَصَرَنِهُم وَل كِلّ يَدْلُوا وَبَعْضَكُ بِبع وََّذ نَقُتِلُ فِي سَبل اللههِ فَلَ يُضِلَّ مادَهُم سَيَهْذهِم وَيُصْنِحُ بَاهُم وَيُدخِلُهُم الجََّةَ عضَّ فَهلَهُم وَلكِلّ يَدُلُ وَبَعْضَكُ بِبع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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم وليثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم والذين كفروا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 فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَضْفِ يََنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلكََِ بأََّ اللهَّه مَوْولَّذينَ آمَنُوا وَأَكافِرينَ لا مَووللَهُمذَكَ بأَ اللهَّه مَوْول ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ قرية هي اشد قوة من قريتك من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر أهلكناهم فلا ناصر لهم افَمَن كان على بينة من ربه كما من زين له سوء عمله افَمَن كان على بينة من ربه كما زين كَنُزِّينَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وهأنهرٌ مناءٌ غير آسن وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طعمه وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغير طعمه وأنهارٌ من خمرِ اللذةِ للشاربين وَأَنْهَا رُ مِن خَمْرِ اللذَّةِ للِشَّادِدِين وَأَنهَا رُم مِنْ عَسَلِم مُصَّى وَلَهُم فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَمَغفِرَةُم مِضَبِّهِم وَأَنْهَا رُم مِنْ عَسَلٍِ مُصَّ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقُطِّعَ أمعاءهم. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا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 عَلَمَنَّ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ 30 ويقول آمَنُوا آمنوا لولا نزلت سورة 31 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 32 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في رأيتَ الذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضّ ظرونَ إلَكَ ننظررَ الْ المَغْش عَلَهِ مِنَ المَووت رعَ الذينَ فِي قُُ بِهِم رَضيا ظرونَ إلَيكَ ننظررَ المَغْش عَلَهِ مِنْ المووت فَأَل لَهُ طاعتُ وَقَل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 فَلَا يَتَدَبَّرونَ الْقُرآان أَمْ عَ قُلُ بِأَقُفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرونَ الْقُرْآلََ أَمْ عَ قُلُ بِ أَقُفالُهَا إِ الذي نَغْتَدُّ علىى أَدُبَِهِم مِن بَعْدمَا تَبَيَّّنَ لَهُ الْهدَ الشَّيقان صَووَّلَ لَهُم, لهم وَأَملَ لَمْ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 ذلكم بانهم قالوا للذين كرهو ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفدهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فكيف اذا توفدهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخبركم وَل نَدُلوا أنكُم حتىََّ نَ عَمَ المُجاندينَ مِنكُمْ وَصَّادِرينَ وَنَدُلُ وَأَخبارََكُم إِ الذيَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَبيل اللهِ وَشَ قُرْسُول مِ بَعدمَا تَبَيًا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسولا من بعدنا تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تذقوا اعنا لكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيَنصُرَنَّكُمْ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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُ فَمُحْكِمٌ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ إِنْ يَسْأَلُ فَيُشْقَى تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَلْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا في سبيل الله فمنكم ها انتم ها تدعون رتنفقون في سبيل الله فمنكم فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه